وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يحسن الغربي وان حذف بعض اصول الاسم يعني اقر هندك لا حرف اصلي كان كلمه حذف بو هندق حرف لا اصول كلمه حذف بو او كاتا مو عليه السلام فان بقي على ثلاثه كشاكن وقاضي لم يرد اليه شيء سيدي اكن اقل سيحلف مايو او كاتا هي الشتيغل محدوثا كان نيجيري نوى بكاتي تصغير بل تقولوا شويكي شاكن اما اني شاكني نية ها شاك برشد دي كاف يعني اسمي فاعلي شكا أما الشاكية شاكي يعني كسي كسلاح لخوي بدأ بيوتر شاكي شاكي السلاح يعني حامل شاكي يان كسي أقر درب خابونا يشكو من حاله الشاكي من يبدي شكوه شكا يشكو شكوه تألم مما به من الأرض ونحن وكذلك يجعله شاك السلاح شاكي السلاح التام والسلاح كامل الاستعداد هذا الشيء بكارده شاكي شاكن شاكن وكوشون قاضي يأكي يا حذف بوه كنميك دامر هذا أنا أرسمه كافكا مشدد نية هو الشاك هو اسم فاعلي شكي شكوه وإذا ما شاكيه اسمي فاعلي شكا يشكوه من من يبدي شكواه ما دام السحر فمينتوا بعد الحذف أو تا لتصغيرا لاي لم يرد اليه شيء بل تقول شويك وقويض بكسر اخره منونا رفعا وجرا جون اقبونا بكيف تفاعل مثلا جاء شاكن مررت بشاكن لحالتي جر ولحالتي لحالتي جر ولحالتي رفع شا اسم منقوص الهمنونه برغم لحالتي النسبه ومن رايته شاكيا لحالتي نصب يا كغرته لتصغير شروى بكسر اخره منونة رفعا وجرا يعني شويه وقوي مثلا متى, متى ليش جاء شويك يعني جاء شويك كسيتي شاكيك المصغرة جاء شويك شويك فاعل مرشوع جاء قويض قاضيك الشب جاء قويض بكسر اخره منونا رفعا وجرا وشوي... وشويكيا وقويضيا ما حالتي نصب حالتي نصب شويكيا وقويضيا نصبا و... وإلا وإلا رد عن شيء وإلا ردة يعني إذا حذفه ولم يبقى على ثلاثة شو الأولودي شيء؟ إن حذف بعض أص أصول الاسم فإن بقي على ثلاثة أجر سحر في ماي وتصغيرت كت محو فكان ناني تو س الشاكي جاءش حذفة ما دم شاكي ما هو سحرفة لكاتي تصغيري يا أجناني تو برام أجر أجر كلمية كتبه حذفي ليك لا بو ساني سحر نمر اذا إذا حذف ولم يبقى على ثلاثة بيا الله وإلا يعني إن إذا حذف ولم يبقى على ثلاثة نحو كل وخذ وعد بحذف الفاء فيما سكلمي كل وخذ وعد هما نفعل إمرنا تقصير بس رفع لد بس إسماء ده طالما سأمشي ألا أجر أمان بكية الناوي علم هذا كل وخذ وعد بحذف الفاء فيهما ما ومذ وقل وبع بحذف العين أعلاما يعني حال كون هذه الكلمات أعلام مثلا كر قدينا عن الكل شيء قدينا مثلا المهمة ما يعني تقديرك أبوش بويك مثالك تبو فين التو بلى أجر كلمائك حبو اسمه طبعا فعله حرف تصريف مثلا الناية إلا شذوذا مبنياته حتى إلا شذوذا أجر كل لبروي حذف كلام وأخوي كولا أكل يأكلو أكلة أفضل. أكل. كولا ومزني بكولا أكل يأكلو كولا بوت كل تخفيفا حذف كلام. ماذا بعد الحذف دو حلف ما ودفه؟ أجر تصغيري كين أبيتا كليل. بيته كليل. فانيه كابو يا اوكي عفوا اوكي يلا تمام نعم اصطغى غرينا وبدي اوكي بلا اكل كل اوكي تمام لا وكلها بدك لي اكل, أكل مثلا أخذ اخيط مش مثلا شي حذف ويغرينا ووعد وعيد المهم والا رد نحو كل وخذ وعد بحذف الفاء فيه ومذ مذ اصل مذ شيء منذو اصل مذ سمذ مذ هدوشان حد الشام يكشتن بلان بششان اصلكيه ششان فرعك يسمى سمذ فرعك مذو مذ حرفي له حذف تلاوه وقل وبع سوقولة بيع قول أوهاء لبر لبر لتقائي ساكينين حذرو العين أعلاما أجل ما نمكى تعلم كانت تصغير ينكي أجرينا ومحذوف كانا بيجرينتوا ونحو يد يد ودم شو يديون يد يديون يدي دمون يا دميون يون أوشوا يعني حذف لا مكان حذف أو أو دو دو بحذف لا مهمة ونحوي قه وقايق قي ظلم هكذا وسكت هكذا ها. قه وفه وفايق وشا يشي وشا يشي شه كسيرك حاكم كاروداس للسلطان بواد من الوشايه دي. يعني في تنين نمام يبكت وشا به الى السلطان وشى به الى السلطان يشي وشيا ووشايات يعني وشي ووشايات مش مصدره جتي به وساع يعني سنقلق وشي من هو الشيء الثوب او وشي ثوب بحث الفاء واللام لا ما ورح رأى يرى يرى يرى قر بكتاب فعلي أمر على رأى ها كل شيء بوقفة بحذف العين واللام بحذف العين واللام نسيتي لا يوني بحذف العين شما كقه فيه شه راه أمانة هميشة عينه ولا مجح حذبوه بحذف العين واللام أول لا غلط مطبعية غلط درنا شوى الله على بحذف العين واللام علاما أيضا أما أنا شغل تعلم شو جاء جناك لنا علم أمانة كمان أفعال تصغير ناتج فتقول في تصغيرها تصغير أي مكالمات هنيك الذكري هل لا أول تأخر بمشي وياك وكيل تصغير كله أصتكاء جرئين توا وقواعد تصغير ضم الأول وفتح الثاني ويا في الثالثة في الحرف الثالثة يعني ياي تصغير أوكي وخيث وعين برد الفاء ومنيثة منيث بومث شو كا من دول أصلامث نناكي حذف ونناكي بجرئنا وكعيناكي ولا شو خيدانو أنت تصفيدي بسلابي أنا هاي تمنيثة قول كبو تقول بيغريناوا وكا ابيتك قويل قويل اجى تصغير بنا وبيهي برد العين ويدي بوتش او ادغام بوات چونك أصلي اصلي يد يديون يدين ي د ي باشخ لا ما لا ما في ي اجى ياء تصغير الشده بالسيام حرفها بيتها يدي يدي تصغيري يد ودمي دمي خويا دمي اصلي دميد دمون يعني دمون تمون يعني دال م واو اجى تصغير جنايتها جي دمي ون دمي ون يعني, يعني ياء مع الواو لا صدقه عيده جونا كتشي ماشي بسادير يائيق لقالواويكا اجتماعيا كدوا أولا كان ساكنا تقلبوا الواوياءا وتدخموا الياء في الياء أبيتا دمي دمي أجنا يائينياء واو برد اللام يأ... لا ما كان يقرينو ووقي سرد فايش من كدوا لاميش من كدوا نكتخوي قه بوتا وقي فاكي حذفا لا ما كش حذف لا ما كش ما ووقي ووفي ووشيء برد الفاء واللام ورؤي ورؤي شوف كش العين واللام العين واللام ورؤي برد العين واللام فاضحانية يعني حد كش الكلمة حذف بو سيدكين ساني مايا ومحزوفة كم هنا او كما تصغيري لسرابك بلهم اقر محزوفا تذهبوا لكلمة لسيكم تربوا محزوفا كبينة ولا هر شريشي بيت. لفائي بيت لعيني بيت لعين لامي بيت, بيت. بوشيو داينو تصغيري اما العلمو الثنائي اقر علمك كتبو هر خوي يعني مجهول والاصلة نازني يعني هر دو, دو حرفة خوي بس مثلا قل هزاني سيانة بوا بدواء بس اقر كسيقنا كوركنا بل إيكنا يناهل مثلا إيكنا كوركنا اللو اللو يعني وما نزيل الشيوهات هو تابيط أصلاك محذوفك بقرنيت وتصغيرك هرخوي علميك الثنائي ومرتجلة أما العلم الثنائي الوضعي وضع أو فإن صح ثانيه صحيح بمعتنب. كبل وهل مثلا كبل وهل انا حرفي شنبرا اقرا على كبل وهل ضعيفه او كاتا دوهم حرفك تضعيفك بل هل بوشوا او زيدت عليه يان يان يان يان يان بليل يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان ولكن يكون لدينا مزيد من المزيد بل من بل من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من تصغيرش معناه المزيد من بليل من المزيد من أقرص صحيحنا وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير في بيش تصغيرك يمكن كين تضعيفك فيقال لو فيقال في لو وما وكي سيك أمسي كلمي هنا لو بوا ما بؤلف بو كي بوايا أقرأم سيانا أعلام لو أعلم لو وكي ما الكلت، الكلت. في كي كي الأخير. ما تجد كد، تجديد كد. هم طبعا ضعيف الذكاء شو حرف ما, ما دو دو. <تصفيق> باشا. وما. وما. وما بزيادة الألف بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيد همزة كدو ألف دو هيكا عاد دو ما بيبتشي با همزة بو بماء ويأما أخو ما إجنيها بخريتها أو نية حرب ما يكو وما بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيد همزة بو إذ لا يمكن حرف يفيد التعليل إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك. لا الناتوين تزعيده وتصغر تصغير دو. يعني أو كاتا تزغير دو. ما معنى دو؟ الفلات الواسعة. داش تيجي دو. دو ينحي ينماء. لكن تصغير انظروا الى البيت الذي يمكن ان يكون لك انظر الى البيت الذي يمكن انظر الى البيت الذي تصغير يعني كي أو أنا. أو وايش معناها ما اصلا كيه ان جاءي تظيداني ياي تظيد ان جوابي الجاني لا اصلا مثلك لوي ون لوي ون بيت يا الا قال واو وكتبت يا مثل لوي بوشه واروها خيي خيي واروها موي كما يقال دوي وحيي وموي ومويه يعني سماء أجر تصيدك مويه إلا أن هذا لامه هاء ولا ما كذيشة فرد إليها إلا أن هذا لامه هاء سمويه ما يعني ما أجر تصيد ما كنت ماي ماي خارج نوع أبت مويه بو اصلا كاي ها بس اگر ما ايه مضاعف مضاعف منابو ألين موي موي او شو عبيد الجمله شنو بزنين بونا الجمله ش بزنين بوننا برك خلق تتفشاو ده ما نيش تين معنى ما إيش ما ايش جام سوقه حتى بشو كي. ما هي كاي او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم أو كاتا او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم او الثلاثي يو اصلن و ثلاثي يعني لا اصلو يستش لا اصلح ثلاثي يستثلاثي يعني هيجتي حذف نكدها و كاتي اولي اصلن و هالن هي اصلن و هي حالا هي حالن ثلاثي ني ثلاثي كليه حذف كده اوكو ده اصلن و شيء ثلاثة والسن عندها ثلاثة وأذن وعين أو أصلا هي ثلاثة وفو أصرق يد يد أصلا يدي يدي بس حالك وانه يعني هي أو مآلا فقط مآلا فقط يعني اللكاتي تصغير كدنا أبيثة أبيثة شيء أبيثة ثلاثي سحب لا حمراء حبلا حمراء إيش أتوقع نبغى يحبيل لما قال لعين ددع أبيثة ثلاثي أس الثلاثينية حاء وباء لا ماء ألف في الصورة حمراء خماسية في الصورة بس تصغير كد أو كاتا حسابي شيء بواكي سابي ثلاثي بوك مثلا حميرة أكيد حميرة حميرة حاء ميم الراء سبوا واحد تاء على هي ثلاثية هي, أصلاً ثلاثي. هي ثلاثي. لا ثلاث إذا أريد تصغيرها تصغير ترخيما كما يأتي بلا أمر قيدية كدائنا لاينا و بوتي أقل حبله و حمراء بتبه التصغير يانكي التصغيريكي تصغير ترخيم تصغير ترخيم جوريك التصغير فاصلة كويدا ناوا بدوا يقوم فاصلة إخواني أوي يا أتواني بيش أوي كلمة تصغير كي بره حرفي زياداتي تياه ليكي توا أنجا تيبكي أنجا تصغيريكي أعسن كاليه للوية عربية أية بنا منا اسماعيل شو أنت تصفي لك؟ زورنا رح أنت تصفي ليكي. أتوني بريء سمعي، أتوني بريء شيء؟ وسمع. نعم يعني زيادة كان حزفك. ز سبنا منا أتوني محمود واحمد ومحمد وحمادة وحماد وقشتي بريء حميد. حد شيء حلو في زيادة ليك اللي كله بيخس الأصلقة والدعاء تزفيده بس حبلا وحمراء حبلا وحمراء يعني ألفا قليلة كرو ألف, قليل ألف قليل أو ترخيم بيودي. ترخيم يعني تنقص يعني نقص تنقص نقص يعني نقص زيادة كأنتج أصلقة شيء ما بس الله إذا أريد تصغيرها بس بوك كلمة حبلة وحمراء جم كأينان داروا سنوا أذنوا أينوا أمانها أخوان ثلاثين دسكاري جنكراو واروها وكسماء مطلقة أي ترخيما وغيري ترخيم سماء بوانان لحقته التاء إن أمن اللبس أو كاتا همو كلمان أتواني لكاتي تصغيرا تائيان بودابني بلان بمرجي التباس لقال كلمة كثيرة روندات التباس روندات فتقول دويرة سدار دويري بوتي دار دويري بوان ماهو الدوير لابنوا مؤنث مؤنثي كخالي من التأنيث علاماتي فيوني علي دار دوير دويرة سن سنينة عين عينا عوينا اذن اذن اذن يد يديه يديه حبله حبيله حمراء حميره اما اجد شبكيت اما اجد تصغي كي؟ يعني سحبيله سح الف غيله كرو حب حمراء ايش الف همزه غيله كرو أو كاتا عليش حمير تاكيشفو إجنية سرق مقاعدة يكذب لها تصغير كدوة باشن كالفو حمزكي لكي توا مؤنثيك في ويسي بتاعها وحمير وفي غير الترقيم علي حبيلا وحميرا كما سلف وقباس مات وسمية بوسماء سمية سمية يعني بوسماء وأصله سمي شيكه سمي مصغر. ال... عفن بيائك مصغر لا يوم عفوا بيائك ساكن ها يكدني يعني ساكن سمي بثلاث يائي كم ساكنا وغلط مطبعي بثلاث ياءات الأول الأولى للتصغير والثانية بدل المدة يعني سب يائي دوم كمشدد كيا كإدغام كلاو لجاتي سمع ألفي سمع باشا الأولى للتصغير والثانية بدل المدة والثالثة بدل الهمزة المنقالبة عن الواو يائي سامش لجاتي واو سمين لانه من سما يسمو من سما يسمو سما يسمو حذفت منه الثالثة لتوالي الامثال ان السيء بوناتين أه. بوناتين يا كم هي ياي دوام ح ياي سيم حذفك ليك ها اللي في تأنيث كيا اللي في تأنيث كيا حذف ما نقدر توانين تأك لجهداني وأصله سمي ثلاثياء الأولى التصغير والثاني بدل المد والثالث بدل الهمزة المقرف عنو لأنه من سماه اسم حذفت منه الثالث لتوال مثل ولو سميت به مذكرا حذفت التاء أجر و مذكر يا كتابنا فتقول السميل. شيخ مالك يعنى لتذكير مسماع شكون وأما نحو شجر تشجر وبقر فلا يصغر بالتالي لأن لا بالمفرد وذلك عندما النثرة سبوا قبل شجر مؤنث. اذا جريمه بال مؤنثه شجره البقره كلميك مؤنث علامه التانيث الشيونيه اجر يكون بال من التانيث شجره اقل لبس امان اقل امان نبو بدنان ويو اما نحو شجر وبقر فلا يصغر بتاعي لالا يلتبس بالمفردي وذلك ذلك عندما انثر ما قول شجر وبقر بقر و عندما ذكرهما و مذكرا شجر وبقر فلا يشكالا يعني شجر شجر بقر وقير وكذا زينب وسعاد لتجاوزهما الثلاثي و ان صغير المؤنث الخالي من علامة التانيث الثلاثي اي اكثر ما زاد على الثلاثه اسكاريناك التاء وكذا زينب يعني كذا زينب شهر وكجون شجير ووقير تاء زينب وسعادش تاء بناني بو, بو لتجاوزهما الثلاثه فيقال فيهما زينب ذو نب وسعيد سعيد بتشديد الياء تايا في وزن بو ولا بروس زياتر لله وشذ حذف التاء فيما لم لب... وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه يعني استكر تاء اللبس شيء ثاني ضمن تاخيا حذف كله كحرب وذا ودرع ونعل ونحوي مع ثلاثيتها وجتلالها فيما زاد على الثاء يعني وجتلالها يعني وشدت وشدت اجلالها سحر حرب حرب بتصغيدك وشد حذف التاء فيما لا لمس فيه ذوي، دو دوري، نوعي مع ثلاثيتي، حال شنئ الثلاثيشا شن بلام سيدكي تائيان حذفك دولي، تائيان، تائي تايي يانا يان اتواني بلاي لبر التباسة حال ابوانم نيسا اقل حربة تصغيركي حربة حريبة، اي اقل حرب تصغيركي اقل تائي وداناي <تصفيق> هم تباسك. بريك برو كلماتي كيان هم التباس حرب تصفيق هلا قال كلميك تلا. لوش الكلمات وابيع اللوان والنزيبات. يعني مع أنا مع ناي أو بدن بوي. أجر نشبت حرب أجر تصفيق هذي حري. ذود ذوي درع دري. نعل نوعي وهروعة. لقال أوي ثلاثي شه مؤنتي شه على مشي تصغير الكراون تاع اشمدن روان اما شذوذ زن شو كاصل قياسه ويا كاذي بن مؤنث بن باشا ابي كانت تصغير تصغيرها يعني عندي كلمة هي الثلاثي جنين الزياده من الثلاثي شذوذ زن تاع يعني بوهاطو واجتilabها يعني والشد فيما زاد على الثلاثه كاو تكو الريئه والريئانيه نعم والري والريئه ها وراء وري وريئه, وريئة. امهينه ورا. وري... تصغير وراء واميمه تصغيري أمام امام بها عين مدغمتين الاولى للتصغير والثاني بدل المده باش عيسى وراء لا يخد رسلك وراء وراء الشيء وراء قاعدة كي باسا تطبيخك عيسى سيكا و امر اما ظمي وعوكا راكا دانا فتحي بخلصاري يعي تصغيرك اما جاء اللي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 قدي دي متر توم قدي قد دي, دي متر بيا اين بينهما دال الاولى التصغير الثاني بدل المدتي تصغير وراء وامام وقده تصغير الترخيم تصغير الترخيم مش فصلك هلا لا لباسي لا. تباش تصغير واعلم أن عندهم يعني عند العربي تصغيرا يسمى تصغير الترخيم ولا وزن له إلا فعيل وفعيل فعيل وفعيل يعني شنو فعيل فعيعيل فعيعيلني فعيعيلني خماسي واني في تصغيره كذا بلام حذف واني اكيد كم يكيت وبصير فعيعيل فعيعيل المهم دو وزنيه فعيل وفعيل ولكن هذا عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد ماذا يقولون كان هو هو هو هو هو هو هو هو فيصغر الثلاثي هو هو هو هو هو هو هو هو هو زيادة هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الوزن فواعل تصغيرك أما أجزاء زيادة كانت لابد رباعي مايوا رباعي مايوا يجان بون خماسي مايوا أو كاتالس الوزن فواعل فواعل بيكا إن كان مسماه مذكرا ويفيصغر الثلاثي على فواعل مجردا من التاء تاء فيون الجني إن كان مسماه مذكرا كحميد يسحميد الوزن فواعل بون من كلمات حامده، محمود، محمده، أحمده، حماده، حمدانه، حموده ما دم ما ما نعلم نابون مذكر ومرجع نابون مذكر سوف شو دعائم زيادة كان يذكره حامد أليفكي دي هكذا محمود محمود وهو غي دي هكذا لقض ميمكي سوف نفعل مفعولة سوف نفعل محمود تو حساب د قلب ف وعين لام كاعي بس احمد الحماد انا شرطه ولا التفات ولا التفات الى اللبس التفات هنا كان المهم يعني التباس اكيا الناقي يسموننا لو شيء ترى شو ما بس الحميد على حامده ما بس محموده مشكلاني حركه سباكه سيفقي مناسبه يعني ببي قرينه في قرائم ولا التفادي للبس ثقة من قرائم وإلا فبالتاعي فبالتاعي أجر مسمى كيش نبو مذكر نبو أو كاتا ريح بيلا يعني أو كاتا أو كاتا تاعي بيولك يعني في حبلة وسودان إلا الوصف المختص يعني أجر وصفه بيبوه وصف تابة مؤنثه يعني نير أوينبو كحائض وطالخ إلا الوصف المختص بالنساء كحائض وطالخ فيقال في تصغيرهما حيين وطليق من غير تاء شو كنا؟ تابة في وزنيه أصلا أو ما عديبوشها حيضو الطلاق وانا كسي الطلاق زائب ونساء لكونه في الأصل وصف مذكري من كان البقيف لسر وزن وزني كتيا سحائض سوزني فاعلة وصي مذكرة بلام لبنوا مذكرة اشتوينية حلو خي ماوتوا بوموا انتبك هاللي كانت يا الله حائض يعني شخص حائض أو طالق فإن صغرتهما لغير ترخيم قلت حويض يعني أقرك وخي تصغيرك حائض ما مولا اللي قال هموحش فكانا ما مولا اللي قال أن يفكر شاكي الفاء كيتواح، حوا، حويض، بوشبة، بشد الياء وطويل بقلب ألفه ما واو لأنها ثانية زائدة. أما أقر شيء أقر أجب لغة ترخيم أما بوه ترخيم أو كانت عليه حويض وطويل وأما الرباعي الأصول أما الثلاثي الأصول لا سوَّزني فواعل وأما الربعي الأصول فيُصغَرُ على فواعل لا سوَّزني فواعل كقريطس جميع يعني تصغير قطاس وعصيفر تصغير عصفور شنكا قطاس ألف كيزادة عصفور ووكيزادة ويصغر إبراهيم وإسماعيل تصغير إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بريه والسميع على بريه والسميع ولغير ترخيم يعني أقل إبراهيم تصغير كيف على بريهين والسميعين بريهين او كاتا شيد يعني إبراهيم إبراهيم كمان أو لا ترى بحذف أو حذفة كي او أو كاتل سر بريهيم لب لبعكودسفيكي والسميعين أمزك هذا السفيقي سمعي أو على أبي أبيلهن وسسمع وسسمع بك كسر او على ابيرهن وأسيمع بو حتى وعلي بيك وعلى ابيعن على الخلاف في ان الهمزه او الميمه واللام اولى بالحذف كامل اولاد الحذف ولا يختص تصغير ولا يختص تضيير الترخيص بالأعلام على الصحيح خلافك كيا هي. آية يعني تاي بتبا أعلامه ين نا ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام على الصحيح يعني بصره كان لنش بصره كان لين لا فرق في تصغير الترخيم بين الأعلام وغيرها مثلًا عليكي علي عرف أحيم قن عرف أحيم قن جمله أحمق يق جملك يخون ناسيه اسماء تصغير شيء وصف إن لا يبصلي كانوا اشتياق درست إن حتى المثال عربي شهات وهو منهم معوردة في المثال يا المثل عرف أحيم قن جمله وإلا لا يبص لك نرى لا فرق في تصغير الترخين بين الأعلام وغيره سغيرها وحمق وذهب الفراء وثعلب إلى أنه خاص بالأعلام يعني ألن تصغير الترخين تنهب علم ما بوصف ني تنبيهان الأول الأول تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة. يعني فيشترع وما بس كده قالا جمعك لسر بنائك لبناء كان جمع كثرة بيد جمع ناك تصغير ناك. تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال عن بناء على بناء من أبنية الكثرة عن جمع كثرة. بو لمنافع تصغير الكثر. دبروا تصغير كثرد جواز جاوز نجبار. وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير في الأحد. بلى كوفكان اللهم باجمع كثرش باء. بلى وزنكى حوزني هبة للمفرد تصغير كله. تصغير ما له نظير في الأحد. كروفان سال رغفان جميع رغيفان طالما من المفرد هيت يكو عثمان يساتوا عن رغفان بل رغيفان فإنه نظير عثمان فيقال في تصغيره رغيفان شنك كان هي لمفرد فمن أرى تصغير جمع قده إلى مفرده وصغره أو كاتأي كيتو سال مفردك يخوي فإنه ثم يجمعه جمع مذكر ان كان لمذكر عاقل عاقل وجمع مؤنث ان كان للمؤنث أو لغير عاقل يعني بو غير عاقل مؤنث مؤنث بت جمع شيء جمع مؤنث سالم كقولك في غلمان وجوار ودراهم غلمان جواري جواري جمي دراهم غليمون أو غليمين غليمونا غليمين بالرفع والنصب والجر وجويريات جويريات جويريات تصغير الشيء جوارين دريهمات دريهمات جمع دراهم جمع دراهم وجمع مؤنث السالب وأما اسم الجمع ما بس اشتิش بومان كجمع كثراء جمع أكله بس بوفيه كان أظن جمع أكله أجر نظيري هبو كمفر ها تصغير أو كلمة جمع بنا تصغير وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فيصغراني لشبهه ما بالواحد أو دوام تصغير أكلين أو تنبيهية كم بو تنبيهية كم بو تنبيه الدوام لا يصغر إلا المتمكن كارو أشترك أقر حرف بيت يعني فعل بيت يعني مبني بيت تصغيرنا كبوته إلا المتمكن كما سبق ولا يصغر من غيره إلا أربعة بلان أقر متمكننا لو عنيك مستثنان متمكنين تصغيرك تشارشت معناه أفعل في التعجب يعني كلمه أفعل في التعجب لا لا الصغيرة تعجب هي لا تعجب أما تصغير أكريل طبعا ما نشدو واروها والمسجد يعني مركب المسجد ولو عدديا عند من بناه مثلا خمسة عشر او عددي او بعد بك حضر موتي بعلبك على بعيد. بك على بك بك موتي خميسه عشر يعني بس شيء اكيد يكون التصغير في الصدر الصدره هي تصغيره على أو أفعل وأو ش ولو عدديا عندما بناه وانك أرنشيا مبني وذو ومثناهما وجمعهما اسماء اشاره ذو ومثناهما يعني ذان تاني وهروها يعني أولئك أولئك ها هو أو عنش اللاتي لا عفوا اولئك ماي اولئك اولئش باياكد المهم اسماء إشارة هم مفرد هم مثنى هم جمع وارى والذي والتي كذلك يعني الذي والتي مفرد كان مثنى وجمع يعني اللذان اللتان الذين اللاتي اللائي امانه أم تشو على تصغيط أكثر شذوذة وحكموها شون تصغيط يعني أكيد أن تصغيط أفعل والمسجي كالمتمكن في هيئته يعني يوجد أخي شونة باوش تصغيط يعني شون تصغيط هم كلمة أكيد ضم الأول وفرح الثاني ويا تصغيط مثلا أفعل أفعل أفعل هل ما اميلحه اميلح هيسين ما وحيسنا المهم نسال الصيغه كخوي زهايجا خوين بكش وعيل بك كما تقدم ان اسم اشاره اسم موصول اسم اشاره موصول فيترك أولهما على حاله يعني حركة كيف يتوانبه وكوخي إيقليتوا وكي ما أردت تصغير أبي أولي ضم به أما أردت اسم إشارة اسم موصول خوي حركة كيف يتوانبه بي وكوخي بيتي الله مثلا يسد ذا ذاك فتحي ذاك بفتحي ذا به كذا والذي سألذي الذي حسب والذيبك لامكي لما كيف هالحا أو من كأولاء سؤلا او لهجيه ضمه اولى كؤلا شو معناها ام اولايا ام اولائين اولئ لما شي معناها اولاما هي اولاشما أولا أولا اسم اشاريا اسم موصوله لا اسم الاشاره سيكن بيني واو ل بينها مزك ولا مكبو واو و اسم الاشاره اگر واو خلادي اسم موصوله او املاءيا هو بس بالفرق ساغي بيخنت واو خلدته اولى اولى بس واو بيني هو معناها اسم اشاره وك اولى أولائي هؤلاء هؤلاء هلك هؤلاء وابلان بقصرة. إذا أمل أولئي أكرمديك يعني بده شيء أولئي. أكر أولئي رسم كيد شو رسمك أي؟ أمشي همزة واو لام ألف همزة ونيه. بمو أزاني أما اسم إشارية. كابو كذا والذي كذا والذي أو ضمن كأولى. ويزداد في آخره آخر المثنى ألف في في آخر غير المثنى عفوا ألفون ألف زيادة كن بو غير مثنى شو كم مثنى أخوي هاتي فلان غير مثنى ألف زيادة فتقول ذيّ وتيّ سذيّ وتيّ ذيّ وتيّ أما اسم إشارته الصغيرة يسأل ذا ذا أصلا كيدي أصلي بيا ذا يكم حرفي أو ذا لم أفتوحكي مشكلة هيك تانية باشان أليفية كذي بس نا اوهي أو بيالله توخد ذاتي ذا دا لك بفتحي بيالله داينه باش هيك حرف دماو كاليفة ألف قد هيو يائك تصغير شبيل السيام داني كي يائي السيام لتصغير دادنا ألفك بيا هي تنقلب هذه إلى اليا ربا جنسية كوي سبب مدغم قاعدة شواية ألف زيادك ويزاد في آخر غير المثنى ألف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 س البحر المستفعيل المستفعيل المستفعيلون معروف يعني زوبي يعني هنا كان أنا شيل مشتكي أنا سلمان أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أما رجل هي رؤبية بس هندك إيش لش راح شذي عربيك أشوت السفرك هادو توسيلك إيش نقي من الله يجيب إياه نقي من الله يجيبه ما شاء الله هي كيف في كينيا الله يبيسون بواخر أو تحلفي بربك العلي أني أبو من باو فيه من الله أو من الله تزول مية أني أبو ذيالك الصبيهي. ذيالك الصبي ذيالك تصويره الصبي أما أجر مش نكاه طبعا إنكارك الدواء قيله هو ل لعربي قدم من سفر فوجد إمرأته وضعت ولدا فأنكره وشئت من علي مني ابيشمت طيب من علي منا تواليه تويام ابيشمت المهم وذياني وتياني وأليا ولذي يا ولتي يا ولذيّا ولذياني ولتياني ولذيني ولذينا مطلقًا أنا هميش الذيفي بسش ذيل ذياني تياني أليا همزك ضميك خلاص همزك وأليا سذيني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 يعني أولا بوت اولى بوطا الي واللذي واللذي بواللذي بلان بشدياك واللتي بواللذي واللذيان بواللذاني اللذاني, اللذاني لمفردك هي كي انفس زائدة كي للمثنى والجمع هي زائدة عندك على اخوي اخي هي والذياني والتياني بئ اللتان تصغير اللتان والذي والذيين دي والذيين مطلقا بفتح الياء المشددة مشددة كسرها هادو شيء بكسر وبفتح يانشي أو اللذيون تمشي لغتك في حالة الرفع بضم الياء أو فتحها اللذيون اللذيون اللذيو اللذيو بوشير بضمش بفتحش بضم الياء وفتح على على الخلاف بين السيبوي والاخفش خلاف لبيني هي الشوازي وشلون أخبرني التو ولا تييات شديت يا عك شديت سينك الجوا جمع تييات سأقل ت أقل تي تصفيك عن متى شيء التييات أقل التييات جمع كيني متى التييات والتيات جمع التي يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند السيبويه يعني فينا كان لاي ولاتي تصغير كنشوف التيات تصغير و تصغيرا واصغرهما صغرهما الأخفش بقلب الالف واو بقلب الالف واو يعني اللائي والتي يعني أو كاتا اللائمة اللوية واللات اللويتها ها أعزت المهم وصغرهما الأخفش بقلب الألفي واو وحذ لامهما وهي لاء الأخير وتقلب الهمزة ياء في اللاء فيقال اللوية عفوا نجل ويا اللوية شو كأنا بتشوفين أنا بزعم هل بفتح بين. ها بس شبكه فتحيه بس شبكه ها بس شديد بسريه بسريه بسريه بسريه فتحي بسريه بسريه بسريه بسريه بسريه بسريه بسريه بسريه هي بسريه بسريه بسريه بسريه بسريه وضم اللامي هو يوتم تم أو يوتم دعائتم وضم وضم وضم لام اللويا وال وال وضم لام اللويا بظة بضم له والنتياء أجل غيغة أجا ضم إيش كما في التسهيل خلافا للحريري في ذره الغاص وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول بوتي إشارة موصول مع العلم مبنين مبنيشن تصير كلاون لأنهما يوصفان ويوصف بهما يعني إخوان أكري وصف مثلا جاء الذي تعلم جاء الذي يعلم الناس مثلا يعني يوصف ويوصف به بابو هم هم خوين وصفك لين وهم وصف اكا والتصغير وصف تصغير جو وصفة في المعنى بلا هلشان السيغيت تايباتي قوي يوكو اسم فاعل اسم مفعول وانا هي غلام معناي والتصغير وصف في المعنى ولذا منع عمل اسم الفاعل مصغرا اقل اسم فاعل اقل اسم فاعل مصغر بو عملناك كما منع موصوفا اذا اسمي فاعلش وصفه كده عملناك بويا دبر امى دبر ام معناهاك اسمي اشاره اسم الموصول وصفا تظير كلا صلى الله على محمد ايش كما في التسين وغم منذيا والله تعالى تو تو في التسين والله مو دبر دبر Faut aussi un static Quelps dans l'un, ces parents Salut les amis Je suis un..